باب المهموز استأصل الله تعالى شأفته وأسكت الله تعالى نأمته والشأفة الأصل وقرحة القدم تكوا فتذهب وقطعها يذم. يحتمل الدعاء معنييني خيرا وشرا فافهم الوجهيني والنأمة الصوت من النئيمي مثل الأنين فاصغل التعليم وذاك أمر قد ربطت جاشا له تحزمت فلست أخشا واجعله بأجا واحدا قال عمر والناس بأج واحد لمن نظر تريد شيئا واحدا وضربا ولبأ الضرع حلبت حلبا وأول اللبن يدعى اللباء من قبل أن يرق حين ابتدأ لبؤة أنثى الأسود تحمي والكلب زئني صغير الجسم ولي ملح أبيض نقي وذرآني وذرآني وذا غلام توأم وذاني تزاحما في البطن توأماني وهذه توأمة وبشترا توأمتين لا يقص البشرا وهو المريء مسلك الطعام وراء ذي النفس والكلام تهمزه إن شئت أو تسهل وقد أتى رؤبة والسمو ألو مع المهنئ إلى رئابي ورأسه ملآن من صؤابي وانتبهت لهم كلاب الحوأبي فنبحتهم فانثنوا للهرب أما الصؤاب فهو بيض القمل وجمعه الصئبان فافهم نقلي والحوأب الذي ذكرت آنفا هو مكان كن بذاك عارفا وأنشدوا عليه في الكتاب ما قاله شيخ من الأعراب ما هي إلا شربة بالحوأبي أصعدي من بعدها أو صوبي وجئت جيئة وهدي جية مستنقع الماء بوزن نية والسؤر ما بقي في الإناء من لبن وغيره وماء والسور وهو حائط المدينة بغير همز فاستمع تبيينه والأرقان اليرقان مرضوا له الصرار المخلتين عرضوا وسيق من أرضهم الأرندجوا وهي الجلود السود واليرندجوا